تبارك اسمه وجل ثناه قال أصدق القائلين فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن دلائل الفلاح وتحقيق المطلوب وإدراك البغياء أن يثقل الميزان فالعاقل الذي التقي الذي يعلم أن هناك لقاء مع الله لا بد منه أعظم ما يسعى إليه ويسعى فيه ويجاهد نفسه به أن يسعى إلى أن يثقل ميزانه فينظر في أقوال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما الذي يثقل به الميزان والذي يثقل به الميزان إما أن يقع عملا منك وفق الشرع وإما أن تبتلى فتصبر وتحتسب فيثقل ميزانك بذلكم الصبر فالأول ينقسم إلى قسمين أقوال وأفعال قال عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان وفي الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أحسنكم أخلاق قال بعدها وليس في الميزان شيء أثقل من من حسن الخلق فالمؤمن إذا عظم توحيده وخلصت سريرته ارتفع عمله فإذا ارتفع عمله وقبل جعل ذلكم العمل في الميزان فكان ثقيلا فيه وقد حكم رب العزة ولا معقب لحكمه قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الضرب الآخر يبتل العبد فإذا ابتلي العبد وصبر واحتسب لفقد قريب أو لفقد مال أو لفقد جاه أو لفقد غيره مما لا يدله فيه فإذا صبر واحتسب وعلم أن الأمور كلها بيد الله واسترجع عاد ذلكم الشيء ثقيلا في ميزانه يثقل به الميزان فيكون ذلك سببا فيكون ذلك ذلك سببا في الفلاح فهذا هذه من الآيات التي ورد فيها ذكر الفلاح